كتاب الأغميم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواني واحبابي في الله النهارده مع الجزء السادس. النهارده مع سوره المائده باذن الله في الموسم الثاني من سلسله اني اناست الله سبحانه وتعالى مشارات الجزء السادس النهارده لقاء مهم جدا يا جماعه عارفين ليه سوره المائده السماء بتاعه المسلمين مائده السماء بتاعه الحواريين كان عليها اكل وشرب مائده السماء بتاعتنا احنا الشريعه الاسلاميه النهارده هنتكلم عن الشريعه الاسلاميه هنتكلم عن شعارات تعرفنا دي شرعه مين عظمه شرعنا عشان نرفع ولا ننظر الى اي حكم او الى اي شريعة غير شريعة ربنا سبحانه وتعالى بنبدأ بقول الله سبحانه وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي اليوم اللي كملت فيه الشريعة وتمت فيه الشريعة نفاجأ ان بعد الاية دي يا جماعة اللي ربنا قال افراحوا اليهود قالوا ان الاية دي لو نزلت عندهم كان عملوا فيها عيد لعيد اكتمال الشريعة عندنا احنا المسلمين الاه بعدها واحد عايز يطلع رحلة صيد فربنا سبحانه وتعالى بيقول له وما علمتم من الجوارح مكلبين اللي بيجيب صقر ويعلمه ازاي استاد يجيب كلب بوليسي ويعلمه ازاي استاد ايه ده ال... واحد عايز يستاد وسيدنا جبريل نزل سبع سماوات عشان يرتب رحلات الصيد للناس اللي زي عني ابن حتم وبعد كده واحد عايز يتجوز واحدة اجنبية والمحصنات ومن الذين قوت سبع سماوات عشان ينزل يقوله ان هي حلال يعني يا جماعة ربنا في صورة المئدة بيكلم عن ساعة الشريعة الاسلامية وهنشوف في نهاية صورة المئدة كلام ربنا عن رجال الاعمال اللي بيسفروا ويموتوا وهم في رحلات الصفر كان زمان ما فيش بقى تحولات بنكية وما حد ما فيه فلوس في بنوك فكانوا بياخدوا الدهب معاهم فالرجل الاعمال اللي بيموت بيتسرق وولادهم يروح عليهم ورثهم فربنا نزل حكم عشان رجال الاعمال يحفظ ورث لو ماتوا في يعني ربنا يا جماعه في سوره المائدة ده بيقول قد ايه الشريعه واسعه الشريعه يا عايز الجديه الشريعه اللي انا جديه يا اللي عايز تستمتع يا اللي عايز تسافر يا اللي تفرحي يا عايز تعيش دنيتك ومش بس اخرتك الشريعه الاسلاميه مليانه سعه للجميع الشعار الثاني والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب سوره البقيه صوره جباره يا صورة المائدة هي الصورة الوحيدة اللي جابت الاتنين قصاد بعض لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث لقد كفر لقد كفر ثلاث مرات وهي اللي جابت والمحصنات ومن الذين قتوا الكتاب الصورة بتقولك العلاقة بين الشريعة والعقيدة على العقيدة لقد كفر لازم تعرف ايه الايمان وايه الكفر ما ينفعش انك انت بتبقاش فاهم يعني ايه ايمان ويعني و... ايه كفر وتبقى فاهم مين اللي كافر بالدين ومين اللي مؤمن بالدين انما على الشريعة بقى والمعاملات لا انت ممكن تتجوز واحدة من اللي الصورة قالت عليها لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة يبقى العقيدة ثوابت الشريعة الشريعة واسعة بتخليك تتعامل مع الجميع بتتعامل حتى مع اللي انت رفضه بتتعامل حتى مع اللي انت عارف انه بيعصى ربنا سبحانه وتعالى فالشريعة وسعه عشان ربنا ما يضيقش على المسلمين فيها الشعار اللي بعد كده قال رجلين من الذين يخافون انعم الله عليهم امين دول يوشع وكالب سيدنا موسى جماعة قعد سنة ونص من خليج السويس لحد من ناحية الاردن اما وصل للارض المقدفة سنة ونص بيسايس بني اسرائيل في مرحلة انتقالية جبارة وكل ما يجوعه وجبتنا تقتلنا من الجوع يعتشوا وجبتنا في الصحرة تقتلنا من العطش يروح يتلقى الشريعة من ربنا يرجع يوم عبد العجل اخيرا بقوا على مشارف الارض المقدف من الكنعانيين العمليق اللي محتلين الارض المقدسة بعت اتناشر راجل بعت اتناشر داعية قال لهم ادخلوا ولما استكشفوا الارض المقدسة ولما ترجعوا شجعوا اليهود انهم يدخلوا ويجاهدوا في سبيل الله رجع الاتناشر عشرة منهم وقفوا وقالوا اوقعوا تدخلوا هتتأتلهم المفسرين قالوا عشرة اضاعوا امه عشرة دعاء كانوا السبب في ضياع أمه أمه للتنين للرجال الأمه يوشع وكالب قال رجلان من الذين يخفون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون ربنا خلد الذكرى السيئة للعشر الخوانة وقال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء وخلت ذكرى الاثنين الدعاء اللي وقفوا مع الدين وسمهم رجالا وقال الرجلين من الذين يخافون انعم الله عليهما يعني انت كداعي الى الله دورك ايه نهضة الامة اوعى تكون بتضيع امتك انت فعلا سبب انها تطلع لقدام انت بتشجع الناس عالدين انت فعلا ليه دور ايجابي ان الناس فعلا تعطنق الدين وتعرم من ربنا ولا حاجة تانية انت من نموذك بدل الذين ظلموا ولا من نموذك قال رجلان الشعار اللي بعد كده اربعين سنة تانية في الارض الاربعين سنة دول اللي ربنا كتبهم على بني اسرائيل مات منهم فيهم موسى في التيه ومات هارون في التيه ومات تختي موسى في التيه سيدنا موسى رجل الله واحد من اعظم خمس عزائم في تاريخ البشرية يموت في التيه ليه؟ عشان شركاء عشان الصف اللي وراه كان صف ضعيف يوشع اللي اقل في القيادة من موسى هو اللي فتح الارض المقدسة لان الصف اللي وراه كان صف خالص مخلص بعد ما مات سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام طيب سيدنا موسى كان فرض عليه يعيش وسط بني اسرائيل انت مش فرض عليك تعيش وسط الصحبة اللي انت فيها انا في وقت من الاوقات رفعت الشعار لن اموت معكم في التهيه اوعى تكون مصاحب حد جايبك الورا اوعى تكون مصاحب علاقات مدمرة في حياتك وفاكر انهم اصحابك وممكن تكونوا بتحبوا بعض ولكن فعليا بيجيبوك ورده ربنا قال احيانا على الزوجة والاولاد ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم يارب مش بيكرهوني لا بيحبوني انما حبهم للدنيا بيوجهك للدنيا بيقول عن الدين شوف انت بتصاحب مين عشان ما تموتش في التيه في النهاية قول الله سبحانه وتعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا استنى عم الشيخ استنى مولانا انت بتقول ايه يقتلوا او يصلبوا انت بتتكلم عن الحدود الشرعية بتتكلم عن 8 حدود اللي العالم كل الوقت مستبشعهم وبيقول المسلمين لازم يسوموا الحدود قطع يد الصارق ورجم الزاني وحد الحرابة الحد ده جماعة اسمه حد الحرابة ربنا بدأ الاية بحتة كلمة قال انما هو ادات قصر في اللغة انما جزاء الذين يسعون في الارض فسادا دول اللومة البلطغية قطاع الطرق المسجلين خطر العصابات الاجرامية الدولية والتنظيمات العصابية الدولية المافيا عصابات خطف الاطفال عصابات قتل الاطفال وسرقة اعضاءهم لتجارة الاعضاء عصابات القتل والاتوات ربنا بيقول انما او تظنوا ان في حل الدول غير حد الحرابة دوروا على كل الشرائع اللي في الدنيا لم تعلق المافيا كل قوانين فرنسا وامريكا عارفوا بتقضي على المافيا المافيا محتلية الدول دي ومؤثرة فيها عارفوا يقضوا على المخدرات عارفوا يقضوا على التشكلات العصابية بتاعت المخدرات اللي دمرت شباب العالم وشباب دولهم حانش حدش عارف يا جماعة المافيا هي السبب ان امريكا بكل قوتها ما عرفتش حكم منع الخمر لما منعت الخمر في بداية القرن العشرين ما قدرتش بسبب المافيا وتهريب المافيا للخمور ربنا بيقول انما فيش حل غير الحدود لن يقضي على المسجلين خطر والتشكيلات العصابية والمافيا والاتجار في البشر والتحرش والاختصاب والسرقة بالإكراه وكل السطو المسلح وكل العصابات دي لن يقضي عليها الا هذا الحكم اعوضوا بقى بشرية دوروا زي ما تدوروا ربنا قال انما دوروا وهترجعوا الانما دي في يوم من الايام باذن الله سبحانه وتعالى عشان كده ليلة القدر خير من الف شهر لان ليلة مع القرآن اللي نزل في ليلة القدر بيوفر لك الف شهر من المناهج الارضية اللي هتتوهك لان المناهج هتقعد تقول لك لا شد في القوانين كلها طبقت اوروبا شد في القوانين ما ادريتش الشعب اتخن طب ارخي في القوانين كلها طبقوا الرخي في القوانين ما ادريتش الاسلام فيه قوانين بيشد فيها جدا اللي هو الثمن حدود اللي هي الجرائم اللي هتضمر الحياة لو بقت موجودة الجرائم اللي هتضمر الوجود والاقتصاد والحياة والسعادة وبقى الجرائم اسمها عقوبات تعزيرية بيقدر الحاكم لها قدرها حسب الظروف وحسب وحسب لازم نسمع كلام ربنا عشان نعيز سعداء الشعار اللي بعد كده فمن تصدق به فهو كفارة الله ربنا بيكلم عن واحد واحد مثلا ضرب له ودن طير له ودن او طير له عين فربنا بيقول فمن تصدق به يعني انت ليك حق انك انت العين بالعين والاذن بالاذن ربنا بيقولك اتصدق طب وانا هكسب ايه يا رب فهو كفارة الله يعني زنوبك كلها تتكفر لو عفو بني عنه انا هعفو عنك ايه ده يعني هعفو عن واحد از... يعني اذاني عشان ربنا يعفو عني الا تحبون ان يغفر الله لكم القول التاني بقى اللى هو قول جبار فمن تصدق بيه يعني عفى عن الجاني فهو كفارة لا مش للمجنى عليه كفارة للجاني مش بتقابله واحد لما واحد ظلم وهو بيتدفن الظلم بيتدفن يقول والله يا ربنا عفاوت عنه لاني مش هيجي لقلب يتعذف القبر او بالظلط كده ربنا بيقول ده اخوك المسلم اعفوا عنه من قلبك عشان ربنا يعفو عنه وما يعذبوش لهذه الدرجة الشريعة بترفع درجة الاخوة بيننا لهذه الدرجة الشريعة الإسلامية مبنيه على الأخلاق والمبادئ الرأس مالية الرأس مالية المتوحشة الغربية اللي بتسود العالم الوقتي توحش شهواني توحش في المصلحة وقانون المصلحة توحش لدرجة ان الفقير بيتصحق عشان كده ربنا قال بعد كده في الشعر اللي بعد كده فحكم الجاهلية يبغون بغون يا رب ده انظمة عالية جدا يا رب جاهلية ليه؟ لانها مش قايمة على مبادئ ولا اخلاق ايمة على الشهوات المستعرة الزنا مفيش حد له حق انو يمنعه الا بشروط بسيطة جدا المصلحة وقانون المصلحة حتى لو الفقير اتصحق حتى لو تلت اربع العالم عاش فقير معدم في سبيل ان اصحاب هذه الشراءة يعيشوا بشاوات العالم وملياردرات العالم الشعار اللي بعد كده لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة الله يا جماعة جوجل ايرث بعد ما اخترعوه <تصفيق> عملوه وفر علينا قد ايه كل اللي بيسافر في الطرق الوقت الطويلة احد عارف عن ايه جوجل ايرث ربنا بيقولك انا اديتك جوجل ايرث اديتك حاجة اعظم من جوجل ايرث لكل جعلنا منكم يا مسلمين انا اديتك شرعة شرعة الشريعة هي النهر شرعة يعني طريق صحيح كله خير زي ما النهر مليان خير عرفتكم الصح عرفتكم الطريق الصح اللي مش هتضيعوا عمركم فيه ومنهاج يعني جوه الطريق ده عرفتكم خطوه خطوه للوصول للقمه والسعاده والمجد ربنا بيقول لك انا وفرت لك عمرك ما تضيعش عمرك ورا التائهين لو انت دخلت مستشفى امراض عقليه بتزوري اي حد لاي سبب لقيتي حريقه فجاه قامت لقيتي كل اللي لابسين ابيض الدكاتره والممرضات بيجروا من باب وكل المجانين اللي مش لابسين او لابسين اي حاجه بيجروا من باب ثاني هتجري ورا مين هنجري ورا اللي لابسين ابيض طبعا يا جماعه يجري وراء الثانيين يا اخوانا النبي والصحابة اتبعوا شرعة الله من ومنهاج الله عايزيننا اتبع الشريعة الاسلامية طيب واللي بيجري وراء حكم الجاهلية هو حر وسيدفع الثمن قبل ما وقت الحلقة يخرج من ايدينا الشعار اللي بعد كده وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به النبي عليه السلام بيدي جالسة اربوية جلسة تربوية جي هؤلاء المنافقين يحضروا الجلسة التربوية وخرجوا وهم لا يزالوا كفار ما تأثروش ده اللي بيدى الدرس هو النبي اللي مش بيدى الدرس يا جماعة دعية او وعز النبي ومع ذلك ما تأثروش وهم قد خرجوا بيه اي دخلوا كفر وخرجوا كفر ليه لانك تستفيد من التربية انت هتتغير على قد ما انت عايز تتغير اللي دخل ومش ناوي يتغير مش هستفد حاجة يبقى انت هتتربى على قد من انت عايز تتربى حتى لو النبي هو المربي حتى لو النبي هو اللي بيدي الدارس انت هتتغير على قد انت عايز تتغير قد ايه ما تنكريش عيوبك ما تنكريش التربط في الشخصية عندك ما تنكريش ان عندك سلوكيات عايزة تتعدل ما تنكريش ان في نقطة جواك عايزة تتصلح لان النقطة اللي هتنكر والعيبة اللي هتنكر انه موجود فيك عمره ما هتصلح لو احسن معالج واحسن مربي كان هو اللي بيصلحه البنبوناية بتاعة الحلقة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ربنا بيقول فسوف يأت الله بقوم يحبهم ويحبون اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلائم بعدما ربنا اتكلم عن استعمالهم في نصرة الدين قال ذلك فضل الله مفيش نعمة زي نعمة الاستعمال مفيش نعمة زي نعمة ان ربنا يستعملك على فغر من صهور الدين دا دول اول ما ندخل جنة من خلق الله الذين تسد بهم الصغور اللي وقفين على صغور الدعوة الى الله ما فيش شرف زي شرف الاستعمال اهل الدنيا بيقولوا اليد البطلة وحشة اليد البطلة في الدين اوحش من اليد البطلة في الدنيا اوعي تب ايد بطلة في الدين اوعي يبقى ملكش مهنة ولا لك حرفة في الدين لازم كلنا نحترف على صغر من صغور الدعوة الى الله لان ربنا قال عن الاستعمال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء عايزين نكمل المسيره بتاعتنا يا جماعه ان شاء الله باذن الله الجزء الجاي الجزء السابع خدوا بالكم عايزكم تفضلوا تحضروا الجزء عايزكم تفضلوا طول اليوم مشغولين بالتدبر في الجزء عايزين رمضان ده يبقى نقله حقيقيه في حياه ما افلا يتدبرون القران الا اللي, اللي, اللي اصمهم واعمى ابصارهم الناس الصم وعمى دول ربنا قال حلهم تدبر القران تدبر القران بيعالج اسود القلوب واسوء النفوس تدبر القرآن معجزة هتغير كل حاجة جوانا واتغير كل حاجة في حياتنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اتوب لك <تصفيق>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 كتاب الأعظم